129. ثم نتبعهم الآخرين 120. كذلك نفعل بالمجرمين 121. ويل يومئذ للمكذبين 122. ألم نخلق من ماء مهين 123. فجعلناه في قرار مكين